وهذه قصيدة يا أخت عمورية عم للشاعر محمود غنيم قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا من يستدل على الحقوق فلم يرى مثل الحسام على الحقوق دليلا إن صمت الآذان لم تسمى سوى قصف المدافع منطقا ما قولا لغة القصوم من الرجوم حروفها قل يقرأوا منها الغدات بصولا لما أبوا أن يفهموا إلا بها رحنا نرتلها لهم ترتيلا أدت رسالتها المنابر وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا ولقد بحثت عن السلام فلم أجد كإراقة الدم بالسلام كفيلة يا آل إسرائيل أين الملك هل مضت الرياح بملك إسرائيل أتحققت آمالكم في دولة تمتد عرضا في البلاد وطولا خدعتكم الأحلام في سنة الكراء ما أكذب الأحلام والتعويلا يا بانيا الماء حائط ملكه فوق العباب أرى البناء مهيلا هي بنية قامت بغير دعائم هي دولة قد أنشئت لتزولا لما استهلت راح يطلب أهلها مهدا فكان النعش منه بديلا طلب القوابل إذ دنا ميلادها فاستقبلتها كف عزرائيلا قل للأولى نفخوا بها من روحهم هاي هذا قد ولد الجنين قتيل ليس الثرى للشاردين بمسكن رحب ولا للمتعبين نزيل ولقد يصير لنا بليث طعمة من بات في غاب ليوث نزيل حيث فديتك مالج اغنك ساهدا وللحنك الشادس تحال عويلا ما بال أهلك شرد وشراك قد أمسى بغير ليوسه مأهولا أعزز على أبناء عرب أن يروا على من يرف على حماك دخيلا الجو يرقب خفقه مستنكرا والطير ينظر نحوه مذهولا لا جاده الغيث الهتون ولا هفا ليلا برقعته النسيم عليلا يا أخت عمورية لبيك قد دقت حماتك للحروب طبولا ناديت معتصما فكان غياثه جيشا شروبا للدماء أكولا ما كان بالألفاظ جرس جوابه بل كان قعقعة وكان صليلا وعزيز أسراب تصب شواضها فوق الحصون فتستحيل طلولا لن يغفر العرب الأبات لغادر هاتك الحرائر والدمى المطلولا غضب الأبات لعرضهم فتخضبي يا أرض وجري يا دماء سيولا إنا لقوم ليس يمحى عارهم حتى يراب دمائهم مغسولا